بسم الله الرحمن الرحيم تبِع اسم ربك أعلى الذي خلق فسوى والذي قد رف هذا خرج الموات فجعله غثا أن أحوه لنقرئ كفلا لا نقرئ كفى السائل إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى <تصفيق> ونيسر كل يسر إن مفعات الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشخاص الذي لن اذَ اَفْلَحَ مَنْ تَنَزَّكَى وَتَكَرَّمَ رَضِي بِهِ فَاصْفُلَا بَلْ تَقْدِرُونَ الْحَيَا الآخرة خير وأبقى إنها